50 languages. طوچي بصر 99 99 genitive حالة الإضافة حالة الإضافة سينب <تصفيق> جو قطه صديقتي قطه صديقتي كلب صديقي كلب صديقي هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي م ماشينر هذه سياره زميلتي هذه سياره زميلتي م اشاغر هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي زر القميس قد انقطع زر القميص قد انقطع مفتاح الكراج مفقود مفتاح الكراج مفقود سي اش حكيت ي كمبيوتر قصدتك كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل ختا مبسسيم من هم والدا البنت من والدة البنت سدوشتو اش يان ياتهم كيف أصل إلى منزل والديها كيف اصل الى منزل والديها ونر المنزل يقع في آخر الشارع المنزل يقع في اخر الشارع شويتساريام يقل شحاء تاوشتو يجخرا ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ متخلشم سد شحو يقر ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ غناغما ياجلتكما سدا ما هي أسماء أولاد الجيران ما هي أسماء أولاد الجيران سجيوا جليتكم يا غبزفغور متى تكون عطلة مدارس الأطفال متى تكون عطلة مدارس الأطفال سمع جمه يابشنو ما هي اوقات عمل الطبيب ما هي اوقات عمل الطبيب مو زير سد صحاتخر متى يفتح المتحف متى يفتح المتحف